بسم الله الرحمن الرحيم. إن أرسلنا نوح إلى قومه أن أذر قومك أن أذر قومك من قبل أي يأتيهم عذاب أليم.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 إن أجر الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قوم ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم وإني كلما دعوتهم لتوفر لهم جعلوا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 قال نوح رب إنهم عصوا لي واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذروا ان الهتكم ولا تذرن ودا ولا سوا عن ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد اظنوا كثيرا ولا تذل الظالمين الا ضلالا مما خطي آتيهِم <تصفيق> أُغْرِقُوا فَأَدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ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 zalimina illa tabara